أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا سا اما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفروا عنهم سيئاتهم ولن جزئنهم ولن جزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصي إلى الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إليه مرجعكم فأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُرْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا مَاءُودِي فَإِذَا مَا أُودِيَ إِلَّا إِنْ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرُ من رَبِّكَ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ مُنْصَرًّا رَّبُّكَ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 دول الله منهم وليهم ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي والاولاء لهم عذاب اليم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 مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفّر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعضاً ويالعن بعضكم بعضاً ومهواكم النار ومالكم من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرًا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ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 إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إذ كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولمَّ جاءَ رسلُنا إبراهيمَ بالبشرا قالوا قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمذن فيها لونجيانا لونجيانا إلا امرأة كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسلنا رسلا لوطس بهم وطاق بهم درعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إننا منجوك وأهلك، إلا امرأتك، إننا منجوك وأهلك، إلا امرأتك كانت من الغابرين.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 وإلى مدينه أقام شعيبا فقَالَ يا قوم اعبُدوا الله وَرَجُلِ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَلَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ وَعَادُوا وَتَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُمْ مِن وزين لهم الشيطان أعمالا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض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 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِ مَا وَحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ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 أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلىكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هذا أولاد إيمين يؤمن به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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوو ويقول ذوو ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأي يفعبون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 جنت غرف لن نبوي من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجور العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من داب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 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا هَذَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ